بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في في الموانع التي عددها السيد الخوي رحمه الله عن صحه التعليق كان المانع الاول الاجماع فقد اتضح حاله ومن الواضح انه اجماع مخلص يؤدي الى الجزم بقول المعصوم ابدا ما موجود وما ممكن اعتماد على هذه الاجماعات التي تنقل وعلى الاقوال التي تذكر والتي لا هي فيما بينها ممتوافقة اصلا ثم هم ذاكرين مداركهم ذاكرين ادلتهم ليس اجماعا تعبديا فلا قيمة للاجماع المانع الثاني وهذا اتعسها اسماعاتي هو هذا المانع هو ادعس الموانع وهو ما يقال من ان الانشاء كالاخبار فعل من الافعال وكباقي الافعال الاخرى التي لا تقبل التعليق افرض الضرب القاتل الصلاة الصوم اي شيء اخر امره دائما مردد بين الوجود والعدم الصلاة توجد معلقة اصلا ما ما تصور وما معقول كذلك الانشاء انشاء العقد انشاء العقد انه الا فعل من الافعال كباقي الافعال في الدنيا هذا هو الجهل هذا هو المانع الثاني ذكره السيد الخوي رحمه الله وأجاب عليه، لأن بأنه, بأنه أصلا لم يكن من المتوقع أن يكون الإنشاء معلقا، وإنما المتوقع والذي هو محل الكلام هو أن يكون المنشأ معلقا، يعني العاقل ينشئ التمليك المعلق. وأن إنشاؤه معلق إنشاؤه موجود وإنما ينشئ التعليق التمليك المعلق هذا مقصود، وكما في الوصية في الوصية خب ينشئ الوصي ينشئ الموصي الوصية معلقة على موتي، خب لو أوصى وفرضا مات يتشأسه ما مات طبعا ما أدن أحد لا يموت أقول فرضا لو أنه أوصى وفردا ما موت خب الوصية تكون باطلة الوصية قهرا معلقة على موتي بينما الوص... ذات الوصية كإن لا معنى لأن تكون معلقة ذات الوصية إما هي موجودة وإما هي معدوما لكنه يوصي بشيء معلق يوصي بشيء معلق على موثق ذاك الشيء هو معلق على موثق خب هذا المانع ما يحتاج حديث اكثر من هذا المانع الثالث ما يرد في التعليق على الامور الاستقباليه وهو كالتالي يقال أن ظاهر أدلة سببية العقود لمسببها لمسبباتها ترتب المسببات على الأسباب فورا وليس استقباليا ظاهر أدلة البيع أحلى الله البيع يعني حينما تبيع رأسا تملك الثمن ويملك المثمن اما انه اذا اصبح معلقا على امر استقبالي فقال رعتك على ان يأتي يوم الجمعة ويوم الجمعة بعد ما جاي هذا معناه ان السبب الان وجد والمسبب وهو الملكية أو التبادل أو التملك السماح أو الملكية أو تمتملك المثمن يتحقق يوم الجمعة هذا ما متعارف ما مألوف منقول هذا محال من باب أن, أن انفصال المسبب عن السبب محال حتى يقال هذا هذه في السببيات التكوينيه هذه هي مو سببية تكوينيه هذه احتبارية لا ملق محال بل قد يقال حتى في التكوينيات هم محال فذلك لأن لأننا لما نتكلم عن السبب التام الذي يستحيل انفكاكم عن المسبب وإنما قد يكون السبب موجود الآن فالمسبب ما يتحقق بوجود مانع عند المانع حينما ينتفي يتحقق المسبب فستقول نتكلم عن سببيت تام وانفصال المسبب عن السبب محال. لكن هذه التكوينيات مو في الاعتباريات لا منقول نقول هكذا وانما نقول أورفند المتعارف المألوف هو ان الـ ان ال نتيجة البيع تتصل بالبيع نتيجة الهبة تتصل بالهبة وما إلى ذلك فما ممكن فاذا الأدلة تنصرف ادله نفوذ البيع نفوذ الهبة وما شابه. تنصرف إلى هذا المعلوم هذا المانع الثالث هذا المانع الثالث فيه خلط في اصل بيان هذا المانع و هذا المانع خلط بين امرين وبين مفهومين وبين معنيين هذا الخلط اسجل هنا اقول ثم اما في هذا اليوم او غدا نصل الى نتيجة ملموسة يعني ادالة هذا الخلط تنفع نفعاً ملموساً هذا ما نشرحه اما في اخر بحث هذا اليوم او في بحث هذا ان شاء الله الخلط ما يلي خسارة خلط بين, الاس... بين مستقبلية النتيجة وبين تعليق بدقة أحدهما غير الآخر التعليق يعني أنا أعلق البيع على مجيء يوم الجمعة أفرض يعني أقول وقد يكون البيع حالي ممسق مالي يعني أقول أبيعك هذا الكتاب الآن الآن أبي, أبي أعطى هذا الكتاب على أن تأتي ليلة الجمعة يعني لو فرض أن ليلة الجمعة ما اجت اصلا ما أجت صارت القيامة قبل قبل مجيء الجمعة قامت القيامة تبين أني ما بعتك هذا الكتاب البدع معلق على جاية ليلة الجمعة هذا تعليق وأخرى لا أقول أبيعك يعني أملكك مو لأن أملكك أملكك ليوم الجمعة فلسر هذا باعتباره في البيع ما متعارف سنمثل بمثال الإيجار في الإيجار هو متعارف في الإيجار متعارف وأجرك هذا البيت لشهر رمضان من الآن واجرك هذا البيت لشهر رمضان حتى تجي شهر رمضان عندك مجالس رمضانية من الآن هذا البيت لك في شهر رمضان هذا تعليق؟ هذا متعلق. تعليق إنما منجزا واجرك ابي... الان هذا البيت لشهر رمضان منجز نعم، بلي. زمن الإيجار، زمن الإيجار متأخر. فمتى شلون صاير خلط عجيب وأن وهذا الخلط على ما سيأتي إن شاء الله اوقع السيد الخوي رحمه الله في خطأ عديد سنبحثه إما اليوم أو غدا إن شاء الله. على كل حال هذا مسألة التعليق شيء ومسألة أن زمن ال نتيجة المطلوبة من العقد متأخر شيء آخر أمران المتباينة ويجب أن يوضع كل شيء في محطه في محله هذه النقطة الآن أسجلها على كل حال الآن أعود إلى هذه النقطة بين قوسين تبقى إلى أن نرتب, نرتب الأثر عليها الان أرجع إلى كلام السيد الخوي رحمه الله كلام السيد الخوي يقول المانع الثالث هو مانع يرد في القضاء انا ما اقول هذا المانع من اقول كلام السيد الخوي ما اقصد انه السيد الخوي هو الذي اخترع هذا المانع قد ما ماخذ من السابقين بس أقول المانع الثالث من المانع التي عددها السير الخوي هذا خاص بالامور الاستقلالية وهو أن ظاهرة ادله سببية العقود للنتائج والمسببات هو التقارن الزمني يعني العقد حينما يتحقق. تتحقق الملكية مثلا او اي, س... أي... أو أي سبب مسبب اخر ونادر فرض ما اذا انفصل عنه وهذا النتر توجب انصراف ادله العقود ادلة العقود تنصرف عن الفرض النادر بهذه اللغة يبين رحمه الله المانع الثالث وعندي اذن الجواب على هذا المانع هذا هذا الغوار واضح. واضح يجيب بجوابين وكل الجوابين واضح وصحيح أحدهما أنه عفوا المانع الثالث مول الانصراف على الانصراف بعدين يجي يقول مفاد العقود هذا لا يريد يتطرق الى الانصراف الانصراف هذا المانع الخامس يقول مفاد العقود هذا بعتك يعني ملكتك الآن فمفاد العقود هذا عندئذ يجيب على ذلك يجيب أنه مفاد بل أو مفاد مفاد أدلة مفاد أدلة العقود يعني اد اوفوا بالعقود احل الله البيع تجارفا عن طريق يقول مفاد هذه الادله انه الان تحققت النتيجه ادله العقود هذه مفادها ما نقول مفاد البيع مفاد البيع هذا بيد البايع شلون يقصد لكن ادله العقود ادله نفوذ العقود مفادها حاليه يعني الان تحققت التجارة تحقق البيع تحقق العقد يعني متعلق العقد تحقق العقد هذا المانع الثالث ويجيب على هذا المانع وخب جوابه واضح يقول أنه آآ الأدل، آآ الأدلة أدلة النفوذ تدل على نفوذ العقد بالشكل الذي قصدته أنت أنت حينما قصدت ثقب شيء استقبالي إطلاق الأدلة لماذا لا تشمل ذاك أدلة العقود تدل على على المقارنة والمزامن في النتائج أدلة العقود تمضي العقود. بالشكل الذي ومقتضى إطلاق هذا قال أوفى بالعقود ما قيد بقيت تجارا عن ترارا ما قيد بقيت ومقتضى إطلاقها أنه بالشكل الذي أنت تريدها أنا أريد الملكية بعد شهر لماذا لا يتحقق المانع الرابع يقول الأسباب الشرعية توقيفية نحن مو كيفنا آية اسباب مو أسباب تكوينية حتى نفحص عن شروط وموانع تكوينها إنما أسباب شرعية واعتبارية فتتوقف على موافقة الشارع وإذن الشارع وتنفيذ الشارع والمتيقن من ذلك ما لا يكون معلقا المتيقن من ذلك هو التنجيل هذا هو المانع الرابع وهذا هم جوابه واضح وأجاب السيد الخوي رحمه الله على ذلك يقول يا صحيح اسال اسواره شرعيه صح خب نحن نتمسك لتن... لاثبات تنفيذ الشارع باطلاقات الادله توقفيه ما معنى انه اذا نقتصر على المتيقن من الاطلاقات لان كل الاطلاق حجه لنا الاطلاق بعرضها العريض حجه لنا او العموم حجه لنا فكلها نسبتها رغم انها توقيفيه فحينما قال احل الله البئر حينما قال اوف بالعقود البئر سواء كان معلقا او منجذا الوفاء بالعقد معلقا او منجذا اطلاقاتها ما فيه مشكله لماذا نأخذ بالمتيقن؟ من صح المتيقن من النص المنجز ما يكون منجزا غير معلق لكن لماذا نقتصر على المتيقن من النص احنا دائما في النصوص نتوسع نتوسع بمقدار اطلاق النص او بمقدار عموم النص ما نقتصر على القرمشاك وجود القدر المتيقن خو ما يضر بالخطأ الاخن قال انه في بعض اقسام القدر المتيقن قال في الكفاية ان وجود القدر المتيقن يبطل الاطلاق لسه هذا في بعض اقسام تيقن وهو ما تسمى بالمتيقن لدى التخاطب خو احنا بالاسور حتى هذا ما قبلنا من الاخن حتى المتيقن لدى التخاطب ما قبلنا من الاخن وعلى العموم حتى ما هم ما قائد على العموم انه يجب الاختصار على المتيق خب هذا ينتهي ينتهي عندنا المانع له بل لا انا اشتبهت المانع الجواب اللي بينت هذا الجواب السؤال. هذا أنا خلطت بين الثالث والخامس المنع الثالث غير الجواب هو هذا هو أنه أنتو تقولون أن أدلة العقود دلت على ترتب المسبب على السبب فورا نقول لماذا أدلة العقود دلت على نفوذ عقدك فان كان عقدك بشكل استقبالي لأجل المستقبل لماذا لا ينفسك؟ والدليل والفاع بالعقد ما يدل على أكثر من هذا؟ هذا رد الوجه الثالث نأتي الآن إلى الوجه الخامس الذي أنه أولاً خلطت بينما بين الثالث الصراع بل؟ الصراع هذا ينقله السيد الخوي عن الشيخ النائيني وموجود في كتاب الشيخ النائيني هم في منية الطالب موجود وهم في هذا الكتاب الامني موجود وأنا هم كاتب عناوينهم صفحاته إلى كتب أقول لكم أقرأ لكم العناوين الصفحات موجودة. بس الخوي هو هم ديان قلناه وشادة واركنه الشيخ قلناه اني الخوي هو هم ديان قلناه يقول انه المتعارف هنا اللي نجي المتعارف واللاذل المتعارف في العقود البيع المتأخر بأيام أو الإجارة كذلك غير متعارف جدا وهذا هو السر في بطلان التعليق في العقول هنا السيد الخوئي ناقشه قال هنا جا... هناك الجوابي... الجوابين هنا السيد الخوئي ناقشه ذلك بجوابين اولا ما ثبتنا في علم الاصول من ان الندره لا تجب الانصراف وفرضوا أكثر من علماء، أكثر من علماء. إحنا صدفة خفلنا على عالم إلى إرسل إعلانات، حد إعلان إضافي عندك. هذا نادر. بال بالملايين ما أحد يطلعه. خبر أن إلين أدين ينصر في عني؟ النجيريلاش يجيب النصرة. هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني انه لا يمثل اصلا مو نادر اتفاقا متعارف والسير الخوي هنا يمثل بالهبة فلما يريد يقول مو نادر يمثل بالهبة يقول كثيرا ما يهب الواهب مالا لما بعد عشر ايام لما بعد عشرين يوم لان الان هو محل حشد يريد يقول هذا البيت اليك بعد شهر لماذا يكون نادرا بس لماذا اختار هذا المثال بالخصوص انا ما ادري لكن انا اقول هذا المثال بالخصوص لو اتجه انما يتجه لو فسرنا الهبب مع التمليك لو فسرنا الهبب معنى التمليك مثلا هذا المثال يتجه نقول أن الواهبين نرى كثيرا منهم أنهم يؤجلون تمليك أو يعلقونه حسب ما حسب الخوط اللي صار في الكلمات بين التعليق والاستقبالي يعلقونه على زمن مستقبلي لأنه الآن يريد فجهبه لما بعد عشرين أما لو فخرنا الهبة بمعنى ممكننا أظن قديما عدت مرات أظن أو أو لو عدت مرات أو مرة واحده ما في أشارنا أظن إلى هذه النقطة وهي أن الهبة تصور بشكلين أحد الشكلين هو التمليك والشكل الثاني ليس تمليك وإنما رفع المانع لأنه هذا الكتاب باعتبار أنا إلي يد علي أنا أمنع عن تأثير أي يد آخر تأتي علي أنا يدي يد مالك ومقدم على يدك لو أنك أردت أن تتملكه بالاستيلاء ولكن لو أنني رفعت المانع قل اسمي يخالف أنا يدي لا يمنع أن أنت تجد تخطب وتتملك فإذا أخذ تملك خرج من الملك ما أخذ لذا الملكي ان فسرنا الهبة بهذا التفسير فهذا المثال سوف لن يكون, لن يكون مثالا لنا مثالا لبحثنا لأن الرفع المانع أصلا ليس عقدا مجرد رفع المانع والإذن او شئت فعبد بتعبير الشيخ النائني اللي قال العقول الإذنية مو عقد شئت فعبد بذلك هذا شبي بذلك هذا أصلا ليس إذن ليس عقد إنما مجرد رفع مانع حتى إذا أردت أن تتملك تتملك لماذا في اختار هذا المثال بالذاته ما أعلم أن يكون هذا المساكل على كل حال خل ننهي كلام السيد الخوي رحمه الله ثم ننتقل إلى النقطة التي قلت أنه في آخر هذا اليوم أو غدا يبدو أنه جاء نصل هذه النقطة أو مقدمات بيان النقطة نصال ثم أصل النكسة نعجلها يقول السيد الخوي رحمة الله عليه يقول المتحصل من جميع ما ذكرناه أن التنجيد غير معتبر في العقود لأنه كل الموانع الخمسة قول كل الأدلة الخمسة على شعط التنجيد أو قول كل نوعان الخمسه عن التعليق تبين كل باطل اذن التنديل اصلا ليس شرطا ثم يذكر استثناء استثناؤهما يلي يقول لو ورد دليل خاص في مورد خاص أبطل التعليق على أمر الاستقبالي هنا قلت لكم هذا التعليق مبيداك الخلق اللي أشرت له أبطل هناك دليل خاص ورد لإبطال التعليق على أمر الاستقبالي خون نقبل نقبل له خاص مو لأننا أساسا نؤمن بمفتيالية التسنجين إنما له دليل خاص ويمثل ذلك بعقد النكاح ومثال ما يلي يقول امرأة مزوجة متزوجة زواجا انقطاعيا منا الى شهر وجه الزوج بالعقد المنقطع فانا اجي الان اتزوجه لما بعد شهر اتزوجه تزوجا معلقا على انتهاء متعتها وعلى انتهاء عدتها او اذا ما مدخل به عدها, مع... عدها معك زواج فأتزوجها معلقا على انتهاء مدتها هل هذا صحيح لا أمور كن أنتظر تخلص متعد تخلص العدة ثم أعقد هذا بلا شك لماذا ليس صحيحا مع أننا قلنا أن التعليق ليس مبطلا يقول ليس صحيحا للأدل للروايات التي دلت على أن المزوج لا تزوج أخوه لدينا أنه من تزوج بامرأة ذات باعل أخوه أزواج باطل ليس فقط باطل بل يؤدي الى التحريم المؤبد تحرم علي مؤبدا لانني ستتوجبها وهي تتبع تحري... تحرم علي مؤبدا اما مطلقا على بحث في محل اما مطلقا يحرم تحريما مؤبدا او بشرط العلم او الدخول على ما ناقح الأخ في محل مع ال... بشرط العلم أو الدخول تحرم علي مؤبدا. أما إذا ما كان أكره علم ولا دخول لا تحرم عليا مؤبد. على كل حال أقول عدنا أدلة على أن المذوقة بل وكذلك كذلك المرأة التي هي في العد فقط المذوقة اللي بعده في العد عدنا أدلة. ولكن الروايات باب 16 و يكون مما من يحرمون في المكاسب الذي يكون هناك من يكون هناك باب 16 و من هذان البابان مخصوصان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يحرم الارتواج بها بل مو فقط يحرم يجب الحرم المؤبد اما مطلقه او بقيد الماء والدهوم و هذه روايات لهذا السبب لم يصح التعليق لهذا السبب لم يصح التعليق في باب النكاح. أنا هذا الكلام أصير الموجود في المنقحة. أنا أطرح سؤال. أجابها يقول لم يصح لأن التعليق باطل، وأنما لم يصح للروايات الدالة على أن المذود لا تتوج. أقول يا سيدنا يا مولانا يا أستادنا ولو الباصق على كل شيء نورساتنا على الطبر. اشتغل الحوضه ما ادري خب انا اذا خب اروح على امرأة غير مزوجه حتى اشكالك لي يجي واعلق اقول لك زوجتك من بعد شهر مو هل تقبل هكذا الزواج اذا هيك نتيجة هذا البحث هذا انه اتزوج امرأة واصرح التعليقه مو مو طع بصرح اقول زوجتك أو هي باعتبار أن أنا خاف أجل الإجابة أصير على مرأة الإجابة من قبل المرأة خب هي تقول مليم زوجتك نفسي على أن يأتي رأس الشهر هل هناك من يفتب التحتف أو يصل للخوي رحمة الله علي يغينا من يفتب التحتف يفتب للخوي ولا أي فقيمة لماذا لا يصف كنكشف كن نكتة ادم صحة ذلك فإن, كان فان كشفنا نكتة قد تكون تلك النكتة هي التي ابطلت اخذ الزواج على على المتزوجة على المتمسعة قد تكون تلك مو من باب انه مو من باب روايات ان المزوجة لا تزوج اخلنك نكتشف ذيك كالنكته خب احتمال ان فقيها بما فيهم السيد الخوي الله تعالى انه هو من اعلى واجل شأنا من ان يفتي بصحتها كذا زواج خب يقينا ما يفطي اني اتزوج زو... زو... امراه خليه كل, كل مانع ما عاد كل كل زوج لا منقطع لا تام أه... دائم ما عنده اتزوجها لما ما هذا لا شك... لا شك في بطلاني فخلنكتشف نكته البطلان و... فلعل تلك النكته هي التي فليس مساله الروايات التي منعت عن زواج المدوجة هذه. هذه كمقدمة سرحت للدخول في ذاك البحث الذي أشرت إليه وهو أنه الخلط الذي صار أدهم بين معنى التعليق ومعنى الاستقباليه التعليق على امر المستقبل تخيل ان التعليق على امر المستقبل معناه الاستقباليه بينما لا عدنا شيئان عدنا تعليق على امر المستقبل وقد اريد النتيجه حالي وافهم المستقبل هذا الشيء ومساله التق... الارتباط بالزمن زمن الاستقبالي هذا غير تعليق اصلا ولهذا لو انني اجرت هذا البيت لك لما بعد شهر هذا اصلا ليس تعليقا اجرت ايجارا ممددا هذا الشهر هذا البيت لك لشهر رمضان لانك انت عندك مجالس رمضانيه في شهر رمضان هذا ليس تعليقا صاير هنا خلط بين فكره التعليق وفكره الاستقباليه التعليق على امر الاستقبالي مو مو على امر خالي بين التعليق على امر الاستقبالي وبين الاستقباليه الاستقباليه العقد وهذا ما نشرحه غدا ان شاء الله